الله و و نعلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فبين يدي هذا الدرس انبه الى مسائل ثلاثة مسألة الأولى أن بعض إخواننا ذكر لي أنني صححت في الحديث رقم 46 حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيده بن فروة وذكرت بما ذكرت واحسب انني ذكرت الصواب لكن احيانا قد يصفع اللسان بما لا يعتقده الجنان فقلت ان يحيى بن يحيى تفرغ عن سائر الرواد فقال حميده بدل حميده وقال بدل فروه يعني قال بدل بن رفاعه بان هذه الصواب انها حميده بنت عبيد ابن رفاع واضح فقال أنني اخطات قلت بنت ابي بنتي وهو عبيد الله كانت ان كنت تلفظت بها ارجع عن هذا الخطا والصحيح الذي ذكر مساعد الروايه حميده بنت عبيد ابن رفاع واضح الخطا الثاني ما ادري ان لم اتصور انني قلته لكن مع يعني المنبه زيادة علم ولعلي أدخل في مني من ذكر علماء الحديث فيما حدث ونتي فإن هذا باب من أبواب علوم الحديث حيث يقول الشيخ حدثني فلان أن تدمي يعني تدمي اني حدثته بك فلعلي يعني ذكرت هذا وسبق لساني فإن التي قلت عنها بأن ابن حبان ذكر لها صحبه أو جعدها من الصحابيات هي خالتها كبشة وليست كمية واضح أسواه التنبيه الثالث ذكرت عن السؤب وقلت هو لعاب الحيوان والصواب أن السؤب هو ما بقي من شرابه وطعامه وليس هو اللعاب يعني في اعتبار أن هذا السؤب إذا وقع في الطعام وشراب فالذي يبقى مما يأكله هؤلاء هذا الحيوان سواء كان طعاما أو شرابا يسمى سؤر وعلى هذا نصحح ونقول إن السؤر ليس هو البعار وإنما هو ما بقي من الطعام والشراب وقول للأخ جزاك الله خيرا ونفع الله بك وأستر الله على ما بدأ مني من خير مسألة الرابعة وليس التنبيه وإنما هو زيادة إضاحة فيما يتعلق بلحم الضبع وكنت ذكرت أنني متوقف في هذه المسألة لأنني لم يعني ألاحظ اقوال هذه العلم فيها والذي يترجح أن أكل الضبع حلال اذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الاحاديث الصحيحه التي صححها جمع من اهل العلم على راسهم الامام البخاري رحمه الله واما اعتراض اعتراض الحنفيه او الاحناف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح ان الله حرم كل دناءه من السباع وقالوا إن الضبع من ذوات الأميان فإن هذا صحيح ومن عجيب خلق الله عز وجل أن هذا الضبع كما يذكر صاحب الحيوان كتاب الحيوان يقول هذا الضبع يكون ذكرا سنة ويكون أنثى سنة أخرى يعني يتبدل w śnie jest mężczyzna, w śnie jest kobieta. Śnie, które يكون mężczyzną, ulega muze. Śnie, które jest kobietą, yra To jest bardzo dziwne, jak to ma. A także, w حرمه الحنفيه والأحناف وقالوا انه ممن ياكل لحوم البشر ويتناول الميته والنجاسات وغير ذلك لكن ذكر محافظ بن القيم رحمه الله ان الضبع ليست فيه صفه السبعيه هو صح من ذوات الاميال لكن ما فيش صفه السبع لانه لا يفترس قد من يعرف هذا الحيوان جيداً أنه لا يتعرض للإنسان بل إذا الانسان هرب بشرة ولا يمكن أن يتعرض للإنسان وعلى هذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن حرم كل ذي من السباع فإنه قد استثنى، وهو من يشبع الأحكام فقد استثنى الضبع من ظل ذوات الأنياب حتى وإن كان سبعا نزيد على هذا أن التحريم تحريم ذوات الأنياب لا بد أن, في أن تكون فيها صفة السبعية حتى تكون محارمة الأكل ولهذا نقول يحرم أكل ذوات الأنياب بشرط أن تكون فيها صفة السبعية فتكون حراما أما إن فقدت إحدى أحد هذين الشرطين فإنه لا يكون محرما كأن يكون الحيوان فيه صف صفة السبعية لكنه ليس من ذوات الأنياء أو يكون من ذوات الأنياء تبهر ولا يكون فيه صفة السبعية فإنه لا يكون محرم واضح إخواني على ما نقول يعني خلاصة لما ذكرته في حكم أكل الرع فإنه مباح الأكل فإنه مباح الأكل والأحاديث التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأكلها حديث صحيح لا إشارة فيها والله تعالى. بسم الله صل على الله عليه وسلم على رسول الله قال رامي وحددت من سالك عليه السلام Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie عبد الرحمن بن Panie Komisarzu! عمر بن الخطاب Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! يا صاحب الحوض لا تخبرنا فاننا على السشاد والكلف علينا عن مالك ان ذلك ان الله عمر كان يقول إن كان بالجار ومن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لا, لا حديثنا بما يتصح به وهو الماء وتعرضنا في الدرس السابق الحديث أبي غريرة والطهور ماء ثم تكلمنا عن حديث كبشة وسكبها الماء لأبي حتابة وشرب الهرة منها وقال إنها ليست بنجس أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس نهى من الطوافين عليهم الطوافات ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثا آخر عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري تقدم عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي المدني وهو من الثقات ويعتبر من صغار التابعين توفي سنة عشرين ومئة للهجرة عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب ابن حاطب وليس ابن خاطب وليس ابن, خاطب وليس ابن حاطب وهو بمهملتين حار وقاء مهملتين وهو ليس من الصحابه وابوه حبيب بن ابي بن ابي بن رضي الله عنه من الصحابه وفاه له قصه يعرفها الجميع في اخذه او ارسال الرساله الى قريش عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لفتح مكة لست معروفة عندكم جميع قال أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمر بن العاص وعمرو بن العاص بن وائل السهمي اسلم عام الحديبية والحديبيه كانت في السنة السادسة ويسمى عام الفتح كما رجح ذلك الشيخ الإسلام ابنتي رحمه الله وكان هذا الصحابي الجليل المعروف بذكائه وحنكته قد فتح بلاد مصر فبلاد مصر فتحت على يده رضي الله عنه وقد ولي امارتها مرتين وتوفي بمصر ايضا توفي بها رضي الله عنه بعد سنه أربعين يعني بعد تولي معاويه بن ابي سفيان الامام والاعياص اخواني عمرو بن العاص هو من جمله الاعياص التي تسمى بالاعياص يقول قال صاحب القاموس الاعياص من قريش هم أولاد أمية ابن عبد الشمس الاكبر وهم العاص وابو العاص العاص وابو العاص غيرهما. وعلى هذا يا اخواني انا ذكرت هذا حتى انبه بان في بعض الكتب يزيدون اليه ابن العاص وهذا خطا هذا خطا لا ينبغي التعويض عليه وهذا موجود كثيرا في الكتب فاذا وجدتم واحدا من الاعياط يعني ابن العاص أو أبو العاص فلا يضاف فيه الياء وإن إضافة الياء خطأ كذا ذكر صاحب القاموس هذا الحديث هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك عن عمر بن الخطاب هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتضمن هذا الحديث اباحه التوضؤ أو جواز التوضؤ من المياه التي تلج عليها السباع في الخلاء، عن المياه المطلقه يجوز التوضؤ بها ولو وردت عليها السباع نذكرنا بأن آثار السباع سؤر السبع السبع اثار السباع سبع محرمه الاحمد فآثارها يعني ما بقي من شربها أو أكلها فإنه نجس لكن إذا كان الماء في الخلاء فإنه لا يمكن أن يتحرز من ورود السباع عليه كثيرا من البرك تكون في الخلوات فتأتي الكلاب وتأتي الثعالب تأتي ربما يعني هذه السباح ضاريه فتشرب منها وتأتي تأتي الحيوانات التي لا يجوز اكلها كالحمور الاهليه وغيرها فان شربت منها فإن الماء يبقى ظاهرا اذا كان كثيرا والعبره بتنجسه العبرة بتنجسه وذلك بان يتغير لونه او طعمه او ريحه فان لم يتغير بقي على طهره اما ان ولغت هذه السباع في الانيه التي في البيوت بحيث يمكن أن نتحرض من أن ترد هذه السباع في انيتنا في البيوت فإذا وردت هذه السباع في انيتنا التي في البيوت فان الماء لا يجوز والضر به و... ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يتوضعون جميعا لماذا ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث؟ لأن بعض أهل العلم يعتقد أن, أن الرجل لا يجوز له أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. يعني المرأة إذا توضأ من نائمة، ثم تركت ماءا فاضلا فإن الرجل بعض أهلهم فإن الرجل لا يجوز أن يتوضأ به وضعوا لذلك شرعا نرجو أن تنتبهوا قالوا لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به يعني إذا استعملته في خلوة كانت وحدها أما إن استعملت هذا الماء في حضرة الناس فإن الرجل يجوز أن يتوضأ به ونقول هذا التفريع يفتمر إلى الدليل يحتاج إلى الدليل لماذا؟ لأن الأمة أجمعت على جواز تطهر أو توضؤ الرجال والنساء في وقت واحد من إناء واحد يعني لو توضأ الرجل مع امه او اخته او زوجته من اناء واحد جميعا يعني كل واحد يختلف يكونوا مع بعضهم وكل واحد يختلف فقالوا هذا جائز وقد ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى قال أما تطهر الرجل والمراه من اناء واحد فهو جائز باجماع المسلمين وذلك لهذه الاحاديث ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه توقع بفضل ميمونه وبحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اراد أن يتوقع بفضله احدى نسائه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا أو إني كنت جنبا نعم فقال سبحان الله من الماء لا يجم وهذه الاحاديث صريحة في أن الرجل يجوز أن يتوضأ بفضل المرأة العجيب أن أهل العلم اتفقوا جميعا على جواز أن يتوضأ الرجل والمرأة في وقت واحد من إناء واحد بحديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قال تختلف ايدينا عليه. والعجيب انهم اتفقوا على أن المرأة يجوز أن تتوضأ بفضل الرجل، لكن قالوا إن الرجل لا يجوز أن يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به، فإذا خلت وتوضأ فإن الرجل لا يجوز أن يتوضأ، وهذا من عجائب العلم، من عجائب العلم، وأن هذا مردود على صاحبه. لهذا قلت قال الإمام النووي رحمه الله اما تطهر الرجال والمرأة أو ما تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز باجماع المسلمين بهذه الأحاديث وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فهو جائز أيضا باجماع وأما تطهر الرجل بفضلها فذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئلمة الثلاثة إلى جوازه سواء خلق به أو لم تخل به وقال الإمام أحمد وداود الظاهر لا يجوز إذا خلق به قلت أنا قلت هذا من غرائب العلم أعني التفريق بين المرأة والرجل في هذا الحديث لا تبتسل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة وليختلفاتها هذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتزل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة وليغتر فاجمها لماذا نخرج الرجل من هذا الحديث ونبقي أن الحكم على المرأة فهذا تحكم بلا دليل والصواب بأخوانه أن الرجل يجوز أن يتوضأ بفضل المرأة سواء كانت هذه المرأة من ذوات المحال أو من الأجهبيات سواء كانت بنتا او اما او زوجة او اختا كل ذلك جائز كما انه يجوز للمراه ان تتوضع بفضل الرجل وهذا هو القول الصحيح رياضاقه امام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين بان, بأن للرجال والنساء ان يتوضع كل واحد منهم بفضل الاخر ما ماذا يجري حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عفاره عن محمد بن ابراهيم عن ام ولده ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلامه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني امراه اطيب بيت وامشي في مكان القدر قال ام سلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد هذا الحديث بعد ان تكلم الإمام مالك رحمه الله تعالى اوساق الاحاديث التي فيها ما يدل على شرق الماء الذي يجوز للمسلم ان يتوضا به لاجل العباده ذكر بعده اشياء يظنها الناس ناقضه للوضوء وهي ليست كذلك وبوب عليه بابا فقط ماذا يجب منه الوضوء كأن بعض الناس ربما ظن أن مثل هذه الأشياء إذا وقعت منه فإن وضوءه باطل فذكر رحمه الله تعالى ما يدل على أن المقصود خلاف ما يظنه كثير من الناس وساق حديث يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن عمارة ابن عمرو ابن حزم الأنصاري المدني وهو صدوق يخطئ وثقه ابن معين ولكنه هو حاتف عن محمد ابن إبراهيم وهو تيدي وقد سبق عن أم ولده لإبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف وهذه المرأة اسمها أيها حميدة اسمها أيها حميدة وهي مجهولة يعني لا تعرف لم يرضي عنها غير محمد بن إبراهيم التين لهذا حكم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في جهالتها أنها سألت أم سلمة وأم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها هند ويقال اسمها رملة والصحيح ان اسمها هند. وهي بنت أمية ابن المغيرة القرشية المخزومية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبي سلمة رضي الله عنه وذلك في السنة الرابعة وفي زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم قصة وعبره حيث انها كانت تجد أم أبو أبا سلمة رضي الله عنه إجلال أنه لا يوجد لا يوجد رجل في مرتبة أبي سلمة رضي الله عنه وأصابها هم كبير فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قول الله أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فقالت وأي خير أو وأي, وأي خير من أبي سلم أو كما قال ثم استجابت لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فدعت وقالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وكانت تظن انه لا يوجد افضل من ابي سلمة فاجدلها الله عز وجل خيرا من ابي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينها تاكدت انه يوجد من هو افضل من ابي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول باخواننا جميعا ان اذا ابتليتم بمصيبه وفقدتم شيئا تعزونه في نفوسكم فاقرؤوا او ادعوا الله عز وجل بهذا الدعاء المبارك وهو قولكم او قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجرني في مصيبتي وهذا يدل على الصبر ويدل على عدم الجزع على مقدور الله جل وعلا لأن كل شيء يقع إنما يقع بمقدور الله عز وجل ولا ينبغي للمسلم أن يتسخط على ما يقع عليه من المقادير بل عليه أن يتصفى وعليه أن يسترجع وأن يكل كل شيء الى الله جل وعلا أتقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم يعني شيئا يسوءه فليقول الحمد لله على كل حال هذا غارية في الرضا بقدر الله عز وجل وغضائه لذا قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه مقصود كما قال أهل العلم في التفسير قالوا من يؤمن بقدر الله يهدي قلبه للإيمان الصحيح لأن كل ما يقع في هذا الكون فإنما يقع بقدر الله عز وجل والقضاء والقدر مفتاح الإيمان ومن لا يؤمن بالقضاء والقدر فإن إيمانه غير صحيح بل أقسم عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الحديث الذي هو أول حديث في صحيح البخاري قال لما ذكر له أن ناسا يتأخرون العلم اي يشهدون في العلم ويقولون إن الأمر أنفس وأن لا قدر عن الأمر المستقبل وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فقال عبد الله بن عمر لذينك السائلين هؤلاء فاخبروهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يحلف الله عز وجل من مسلم صرفا ولا عد حتى يؤمن بالقدم، ثم ساق حديث أبي عمر بن الخطاب في مجيء جبريل في صورة إنسان وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وكلكم يعرف هذا الحديث. فكان من شأن ام سلمة الله عنها. وهي التي ايضا حفظت فقها كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ذكر أو دعت الله عز وجل بذلك الحديث فعوضها الله عز وجل خيرا من ابي ذكرت هذه المراه وهي ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طير ثوبه او طير زيع وهذه هي سنه اللباس بالنسبه للعباد لان الحرائر في العام كنا لا يلبسنا الخطف ولا السسل خاصه لكنهن كنا يرخين اذيالهن يعني يلبسهن الجبال تحملوا فينا ويخليه يطيق الطلق أسف شديد ياتي من هم منا وفينا وربما من يحافظون على الصلاه فيقولون اوجد الطلق ما في لا يقولون هذا اذا مرت اخواتي مسلمات طاهرات عتيفات متسترات يقولون رهيطات أي فقط في الدرس يعني عمال بلدية لماذا؟ يعني تعريضا بهؤلاء النسوة العتيفات المسلمات بانهن يكنسن الأرض بذيولهن نقول إن الله جل وعلا عنده المثوبه العظيمة ونقول لهؤلاء الذين يستهزئون بهؤلاء المؤمنين اياكم ان تعودوا لهذا فانه امر جلل عظيم يسخط له رب العالمين لان هؤلاء سوى انما يفعلن هذا ارضاء لرب العالمين حتى ولو سخط البشر فانهم يسخطون البشر في رضى الله جل وعلا ومن اسخط البشر في رضا الله فإن الله جل وعلا يرضى عنه وأما ما أرضى الناس في سخط الله فإن الله عز وجل يسخط عنه فكانت عادة النساء أن يلبسن ثيابا طويلة حتى يسترسي الذيل يعني اللباس في حتى لا تظهر قدم النساء أو أقدام النساء وابترينا في هذه الأيام بانواع من اللباس الذي سماه هؤلاء المتاخرون بالحجاب وصار حجاب شرعي وحجاب مشي شرعي وحجاب طويل وحجاب مشي طويل فصار النساء يلبسن السراويل الضيقه جدا التي يستحي الزوج ان ينظر الى زوجته وهما وحدهما فما بالك بخروجهن هكذا يعني متبرجات ولعله يصدق في حقه إن جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات. هن كاسيات لكن في الحقيقة عاريات. وأستأذن اخوتي في كلمة أو في جمله بين عارضين وهذه الجمله اعترافية لكن لها محل كبير من العراض وهو أن كثيرا من الناس على حسنية وقصد ترحب بناتهم حتى ولو بلغوا سنا هو في البلوغ أو تجاوز البلوغ والبنت ربما في نظر والدها نزلت صغيرة لكن هي في حقيقة الأمر كبيره فيلبسها مثل هذه السراويل ولا يرزمها بالحجاب او الجلباب الذي أمر الله عز وجل به اقول هذا للوالدين جميعا واخص بالذكر الام الاب له سطوه لكن الأم هي التي تباشر اولادها وتجتمع معهم دائما وهي التي تؤثر في بنتها علينا جميعا يا اخواني ان نعود بناتنا لبس الحجاب الشرعي او الجلباب الشرعي منذ الصغر حتى يتعودنا عليه خليوش بناتكم حتى يكبروا تقول بنتي مازالها صغيره استنى تربح البيان ولا تربح جوز البيان باش نديرو لا كي تطلع من البيسي نديرو كي تطلع من ثانويه يا اخواني كراس تعمرت بالحين راسها تعمر ولو يررها بأن هذا هو التقدم هذا هو اللباس فلعلها اذا لبسته عند دخول هذه الثانوية اتشوف رحاء كأنها غريبة فإن لبست ليس عن قناعة كما يقولون تلبسه نفاقا لذلك إخواني ينبغي أن نصرف وقتا وجهدا عظيما في تربية أولادنا وأنا ما حاجه بس بسيسلمكم على الشيء في الخارج كلكم تعلمون ذلك حتى لا نضيع وقتا في علم انتم تعرفونه فهذا وجب علينا جميعا ان نحرص على ولاء اولادنا وعلى بناتنا خاصه البنات يا اخواني ظاهرة ظاهره في الشارع البنات يلبسوا السراويل وهذا يلحق اللعن بهن جميعا لانهن متشبهات بالرجال وقد دعنا النبي صلى الله عليه وسلم كل متشبهه بالرجال وهؤلاء الذين هؤلاء النسوه اللاتي يلبسن الثروي فانهن متشبهات بالرجال أسأل الله ان يهدي الجميع قالت المرأة قالت امراه تسال ام سلمة اي امراه اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر القدر هنا تحتمل كل شيء تحتمل النجاة وتحتمل غير النجاة الحديث عام بل جاء في حديث في حديث آخر حديث المرأة التي من بني عبد الأشهل قال قلت يا رسول الله إن بيننا وبين المسجد طريقا منتنة إن بيننا وبين المسجد طريقا منتنة فاذا نزل المطر ماذا نصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليس بعده ارض طيبه قالت بلى قال فهذه بهذه وذكرت هذا حتى انبهت لان بعض اهل العلم خصوا هذه الحاله التي نتدارسها بالقذر اليابس حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أو ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن ذلك في القشب يابس والقذر الجاف يعني ما اذا مرة في يابس شيء مستقر يابس أو شيء مستقر يعني جاف ناشف. هذا الذي قال هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طهروهما بعد. لكن الصحيح الذي يدل عليه مفهوم الحديث ان السائل او السائله انما سالت عن الشيء الرطب ما هوش عن الشيء اليابس لأن الشيء اليابس ساعه كثير فاذا مريت مثلا بعزك الله بغائط يابس يابس حتى ولو لمسه بيدك فإن يذا ثلاث اجزاء لماذا لانه لا يتصل بثوبك أو بيدك شيء من هذا أن هذه النجاه اليابسة الذي يتصل بثوبك أو بيدك من هذا الشيء النجس هو كل شيء كان رقما لهذا كان مفهوم الحديث أن هذه المرأة والمرأة الأشهرية إنما ذكرتا مرورهما بمكان قذر أو منتن ربه ولذا قالت إن بيننا وبين المسجد طريقا ممتنة فإذا نزل المطر ماذا نصنع؟ إذا نزل المطر رح يكسر رح يزيد الطير يزيد فيه, يزيد فيه, يزيد فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس بعدها أرض طيبة؟ قال بل قال هذه بهذه يعني الأخيرة تطهر الأولى وعلى هذا نقول أن المرأة إذا مرت بمكان حذر وسحبت معها ولو من في ثوبها وفي ذيلها فإن الارض التي بعته تطهره بشرط واحد وأرجو أن تنتبه لهذا الشرط الشرط ألا يبقى أو ألا يبقى من عين النجاسة في الثوب شيئا يعني لو مرت المرأة ب فسحبته أو بروف الكلاب وسحبته في ثوبها ثم مشت في الأرض التي بعدها فنظرت في ثوبها فلم تجد أثر الغائب أو أثر الروف ربما يبقى عفوا لم تجد عين الغائب أو عين الروف ربما بقي الأثر قالوا الأثر معفونا عليه أخواني لأن هذا يشق على المرأة جدا لو لو أمرنا المرأة أن تغسل ثوبها في كل مرة تخرج إلى خارج البيت لكان في ذلك مشقة ومن هذه المشقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد في نعمه أو في خوفه أو في غفه أذن يعني نجاته قال عليه الصلاه والسلام بأن الارض تطهره لماذا لأن في غسل هذه الاحذيه وفي غسل هذه الخفاف كلما مشى عليها الانسان فيه مشقة عظيمه على المسلم وايضا فيه اتلاف لهذه النعال هذه الخفاف من كفرة الغسل ولهذا سمح الشرع أو اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه ولو في ذيول شيء لأن لأن الأرض تطهر هذه النجاسة لهذا قال قال سلمة جواب عن هذه المرأة لما قالت إن المرأة في غيل وأمسك في المكان القذر قال الأمو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره بعد لهذا إذا وضع أحدكم بنعله الأذى مر و على قول كرمكم الله أو دعت على قائد، فإنه يأتي إلى أرض طيبة فيحوك هذا النعم فإنه يتطهر ويجوز أن يصلي به، بشرط أن لا يبقى من عين النجسة شيء، يعني ما تبقى نجسة، فإذا ألبذ الحذاء وملجتش العين، لكن بقى الريحان ريحان في أشحاب، لأن هذا من الأقرب، ويشبه هذا كلامنا في. لي الاستجمع يعني الإنسان لما يستجمر رح يزيل العين لكن الأذى يبقى الرائحة تبقى ربما يبقى الشيء الأصفر على ثوب الإنسان وهذا لا حرج فيه لأن الشرع قد عفى عن هذا اليسير من الحرج هذا الحديث إخواني حديث أمي سلمة الماء التي سألتها حديث عظيم وقلت إن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأنها بالقبل اليابس لأن النجاس تحده لا تطهر إلا بالماء لأن النجاس تحده لا تطهر بالماء ولما سئل عن هذا قال هذا تنظيف وليس بتطهير قال هذا تنظيف وليس بتطهير وقد نقل بعض اهل العلم منهم الداودي ذكر ذلك ابن البطار في شرحه لهذا الحديث ذكر أن بعض بمالك كانوا لا يرون التفريق كانوا لا يرون التفريق بين النجاة أو القذر اليابس والرغم ومن ذلك منهم من هؤلاء عبدهم من وهم صاحب الإمام مالك رحمه الله من فوائد هذا الحديث العظيم فيه مشروعية أخاء ذئب للنساء وأن ذلك جائز ولا يدخل في الخيال بخلاف أخاء ذئب بالنسبة للرجل فإنه محرم لان الرجل لا يجوز له أن يزيد في ثوبه على أسفل الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاثة لا يتلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل, المسبل الذي يلخي ثوبه تحت الكعب والمنان الذي يعطي ويمن على الناس والمنفق سرعته بالحلف الكاذب اللي مش سرعته بالحلف الكاذب ولا غرديح أو والله غردي مشوا هي درنيشوا هذا عذابه عذاب العالمين الكبير واضح أما المرأة فيجوز لها أن ترخي ذيلها طيب ما بالنسبة للمرأة أن ترخيه من الكعب من عم الكعب احنا قلنا الرجل من زشة الكعب المرأة السنة في حقها أن ترخيه من الكعب شبرا واضح. شوف توبتها من الكعب تزيد شبرا والجائز في حقها أن ترخيه ذراعا ولا تزن يعني ترخيه ذراعا من الكعب فإن زادت على الذراع صار ذلك غير مشروع في حقها، وربما صار من لباس الشهر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهر. واضح يا أخواني. إذن الفائدة الأولى من هذا الحديث فيه مشروعيه مشروع في الإقامة ذي النساء فائدة الثانية في هذا الحديث أن إقامة ذي للنساء فيه. هو الستر في المرأة وهو المطلوب شرعا الفائده الثالثه أن الأرض تطهر النجاسة أن الأرض تطهر النجاسة بدليل حديث الباب الذي ذكرناه وحديث الماء الذي منبنع في أشهد فائدة الرابعة أنه لا فرق بين النجاسة الجامده والنجاسة المائعه دليل التفريق لا يوجد الدليل على التعميق هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدة تقول ترك الاستفصال في حكايه الحال مع قيام الاحتمال يجري بجر العموم في المهاره المراه لما سالت وقالت يا رسول الله ان بيننا وبين المسجد ارضا ممكنه لم يستصلها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النتا أَهُو يابس أَمْ أَنْهُ رَقُمْ؟ لكنه أجاب عليه الصلاة والسلام مباشره أليس بعدها ارض طيّي قالت بلا قال هذه لهذه فترك الاستفسار يعني لما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يستفصل السائل ترك الاستفسار في حكاية الحال في حكاية الواقع مع أيام احتمال احتمال احتمال قال العلم يجري مجرى العموم في المرأة بهذا يعم الجامد ويعمه غير الجامل. بل تعمته يعني عمومه لغير الجامد هو الأولى لأن المرأة إلا ما سألت عن الرغم ولم تسألت عن الجامد أن الغالب أن الجامد لا يتسق أو لا يتسق به الثور فائدة الأخيرة لافت في الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يبحثون عما يسلك العبادات وللأسف الشديد فإن السؤال في هذه الأيام يكثر جدا على أمور الدنيا قليلا ما تجد الحريصين يسألون عن أمور العبادات وهؤلاء الحريصين تجدهم يجهلون كثيرا من أحكامهم في المتعبادات لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عنها حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما حدث الصحابة بأن الدجال الاعور الكذاب الكبير، يسأل الله أن يعيدنا شره وأن لا نحضر في زمانه فإن فتنته عظيمة نعوذ بالله منها لما قال إنه ينكث فيكم أربعين ليلة قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعه وسير ايامه كايامكم صحبنا قالوا الشيخ وكيف يوم الذي كالسنه يسمى الشمس تحدث ونوين تروح وما خمس دع الشمس لوين تروح قالها رسول الله صلى الله عليه اليوم يسير كالسنه اليوم يسير كالسنه لانه حدث به الصادق المصدوق الذي لا يسير قالوا يا رسول الله اليوم الذي كالسنه والذي كالشهر والذي كالجمعه كيف نصلي فيه همهم الصلاه يا اخوانا ماشي همهم الشمس لا تحدث ولا تروح وين تروح وهذا خلفيهم غير, غير وارد وهذا حديث ترفضه العقول لانه يوم كيف شيء يقولي طويل كالسنه هذا غير معقول لا هذا كله غير وارد في اذهان الصحابه رضي الله عنهم هو تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وهذا حقيقة شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عن ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حقيقة شهادة أن محمد رسول الله فإن لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاله فإن صاحبه لا يكون حقيقة قد شهد أن محمد رسول الله وكذا إذا لم ينتهي عما نهى أو إذا لم ياتمر بما امر أو عبد الله عز وجل على فلاف في مكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا كل من ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم فأولا النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه له في كل شؤون حتى ولو عجز عن فعل شيء فينبغي أن يعتقد بأن هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يمكن الإنسان صوم الاثنين والخميس وقيام الليل لكن يجب أن يعتقد بأن هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يستطيع الإنسان أن يعني يأتي بكل سنن الصلاة لكن لا ينبغي ولم يرد ولا ولسنا في حاجة إليه بل ينبغي أن يعتقد بأن هذه سنة كونه عاجز هذا شيء لكن ينبغي أن يعتقد لهذا ذكرنا فيما سبق أن بعض أهل العلم ذكروا كثيرا من الفروع المتعلقة بالعبادات لأجل أن يفهمونا بأنهم ينبغي أن نعتقد هذا ولو لم نفعل فحدثني عن مادك أن مرار مئة من أبي عبد الرحمن يقلس مراراً وهو في مسجد فلا يصدق ولا يتوقع حتى يصدق قال إله وسئل مادك من رجل قلس طعام هل نعم قلسه ماذا طعام طعاما طعام. طعام. طعام. نعم, نعم. قال ابن جرير سئل ابن مالك قال سقعان هل عليه فقال ليس عليه خروج وليتنظف من ذلك وليصل هذا من شيء نقول ufna, في kina, għadzi kullu kullu fulana ujedgos. Ujedgos, ma ta, pada walka, ma potuł minna palas, pada jeġi dowetatino minna nas. Jani uproczej, pada I filas ufaj, يؤيد بان القلس وما في معناه كالقيء لا ينقض الوضوء وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم سواء ملأ الفم كما يقوله الاحناف او لم يملأ الفم فلو استقأ فلو قاء الانسان ملء فمه وكان على وضوء فانه لا يبيد وضوءه وانما يستحب له أن يستحب له أن يتمر يعني دفعا لما يستكره من هذا القيث من ريح هذا بقى، أما الوضوح لا يجب له لأن يعني الأحاديث الوالدة في القيث لا يعني لا نتخذ الوضوح لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم ورود الدليل الصريح الموجب للقيث و. ذكر أورو الإمام التربذي رحمه الله تعالى من طريق معداد لأبي طرحة وغيره عن أبي برداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء تتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت إن القير لا يقض به الوضوء ذلك لعدم ورود الدليل الموجب لذلك لا يوجد الدليل يوجب على المسلم أن يعيد الوضوء إذا خرج منه القير وقد روى الإمام التلمي رحمه الله تعالى من طريق معدان بن طلحة وغيره أبي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضى قال معدان بن أبي طالحة فلقيت ثوبان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوء هذا الحديث لا يدل على أن القير ينقض الوضوء وإنما دل هذا الحديث على أن هذا مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومجرد فعل يا لا يدل على الوجود وإنما يدل على الاستحباء هذا إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ لأجل خليل وهذا هو المحتمل لأن الصحابي إنما أورد هذا في هذا المعرف لكن نقول القاعدة أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستخدام إلا إذا كان مما يوهب أو مما يعتقد الناس لأنه ناقض للوضوء وهو ليس بماك للوضوء زيادة على ما ذكرنا من جر الظيل وملامسة الإنسان النجاسة نسيت أن أقول بأن يقاف على يعني مرور المرأة بذيلها على المكان القدر تغزيل أو تنظيف الأم لأولادها عندما يدخلون الخلافة وملامستها النجاسة فان هذا لا ينقض الوضوء وكذا ملامسه الطبيب لأماكن النجاسه للمريض فإن هذا لا ينقض الوضوء بل ينبغي عليه ان يغسل يديه تنظيفا فقط ولعل هذا الذي يصدق عليه انه ترك الوضوء عنه ترك غسلاء اليدين مما يلحق بهذا القيد فانه لا ينقض الوضوء مما يعتقد الناس ايضا انه ناقض للوضوء وهو ليس بناقض للوضوء ما يشعر به هذه عادة الناس كثيرة وهي لدخله الناس المكلف تصلح عاموسوسين صلى الله عليه أن بعض المكلفين وكثير منهم يشعر بغرود شيء منه فيخرج من الصلاة ويذهب ليعيد الوضوء. وليعلم يا اخواني ان هذا ليس من عقد النبوه لان عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قد ذكرنا ان ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر من تلاعب الشيطان بهؤلاء الناس انه ربما سحب شعره من دموع الانسان فيوهمه بانه قد انتقض نبوه وهو ليس كذلك فمما يوهم بانه نعبده وهو ليس كذلك ما يشعر به كثير من الناس من خروج شيء منهم وهو لم يخرج منهم شيء وينبغي علينا ان نحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حتى تسمع صوتا او تجد ريحا نكتفي اليوم بهذا وكنت اود ان انهي اخرين صغيرين ولعل ولعلي اكبرهما بايجاز اسف يا اخواني هو حديث مالك المنافق ان عبد الله بن عمر حنقه ابنا لسعيد بن زيد سعيد بن زيد احد العشرة سعيد بن زيد احد العشرة هو عبد عمر بن زيد العدوي توفي في سنه خمسين وابنه هذا اسمه عبد الرحمن عبد الله بن عمر حنقه تحنيط هو أن يمسك وهو خاص بالموتى وانما ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى هذا الاخر في هذا الباب انكارا على من يتح يتحاكم او يحكم حديث النبي عليه الصلاه والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوقع هذا الحديث لا يثبته الامام مالك رحمه الله فجاء بهذا أثر عن عبد الله بن عمر ليبين بان عبد الله بن عمر وهو من هو فقهاء المدينه في حمل هذا الصبي وحمله وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوقف والحق ان حمل الميت يستحب منه الوضوء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من فليتوضع. وحمل بعض اهل العلم هذا الحديث كابن عبد البر وغيره قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل ميتا ومن حمله فليتوقف حملت ميتا فينبغي أن تتوضع لانك تباشر الصلاه عليه فينبغي ان تكون على هيئه تخولك لان تصلي مباشره لكن نقول ماذا نفعل كقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليبتسم لهذا يعني عدد الاقوال ان من غسل ميتا يستحب له ان يبتسم ومن حمل ميتا يستحب له ان يتوفى اما ان حمل الميت ينقض الوضوء كما يعتقده بعض الناس فلا ولهذا ساق الامام مالك رحمه الله تعالى هذا الامر انكارا وان ذلك لا ينقض الوضوء ثم ذكر حديث مالك او فتوى مالك